الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أي Hmm. فَ الأفْط وَلكِلسَ الشَّع وَللَ بشر <تصفيق> الصابرين <تصفيق> الذين ما من إِنَّ الَّذِينَ مَن كَفَرُوا وَمَا I'm the Well... Oma... Oh, Love وَالَّذِينَ آمَنُوا أَجَدُ حُبَّا لِلَّهِ وأن الذين اتضعوا من الذين اتضعوا Yeah. En mm -hmm. aisan <dıol Edherman> i <padalaughs> من فعل الذين كفروا كمن فعل إِنَّمَا خَرَمَ لَكُمُ الْمَيْتَانَ فَمَنْ فَوَدَ بَعْضَهُمْ وَلَحْمَ, الخنز ولحم الخنز فَمَنْ يُضْفُرْ غَيْرَ فَاغٍّ وَلَا